<تصفيق> نبرات شعري سطرت لمداد حبري والقلم نبرات شعري سطرت لمداد حبري والقلم نبرات شعري سطرت لمداد حبري والقلم هيا قصائد سائلي قلبا نوى ليس الشبن هيا قصائد سائلي قلبا نوى ليس الشبن وما رايتم درره مها فيها علم او ما رايتم دره عين المها فيها علم قمرا اراها إنها بدرا إذا من بدرو كم عاشق في دربها يهو الصبابه والألم كم عاشق في دربها يهو الصبابه والألم فتخالهم أسد إذا صرخت بهم خطب ألم فتخالهم أسد إذا صرخت بهم خطب ألم عجب لهم من أجلها ترك المفارش ون İzlediğiniz عجب لهم من أجلها تركوا المفارش والنعم تلك العقيدة مقصدي لا اويتم من ارى يا سائلي عن مصعب سيجيب عن سوء من يا سائلي عن مصعب سيجيب عن سوء من ترك الغنى ولا نفسه اغنى من البحر الخضم ترك الغنى ولا نفسه اغنى من البحر الخضم من أجل عشق عقيدة وبنصف ثوب قد ختم من أجل عشق عقيدة وبنصف ثوب قد ختم أو ما رأيت بلت دلت لصارنه علمه طارقا يا سائلي عن سعد حاطم الصنم أو طارقا يا سائلي عن سعد حاطم الصنم كل بربي يا أخي ممن قريش تنتقم قل لي بربك يا أخي ممن قريش تنتقم هذه سمية مزقت وبحربة الباغ الأذم هذه سمية مزقات وبحربة الباغ الأذم هزأت بفرع من الذي قد حار واستعصى ما أعجب العشق الذي جعل المعاذب يا بتسم ما احجب العشق الذي جعل المعذب يبتسم يا صاح هذا بلال من عرفت هرم الحرم يا صاح هذا بلال من عرفت هرم الحرم بصوت يضرب بالقفى والصخر يا صاح بي صنم بصوت يضرب بالقفى والصخر يا صحبي بي صنم صبر الهزاب لانه عشق الهدى والبيعة هذه مصارع عشقهم قرباتهم لله دم هذه مصارع عشقهم قرباتهم لله دم آه لذلة أمة ضحكت لغفلتها أمم آه لذلة أمة ضحكت لغفلتها أمم ما صالها أحفادها كلا ولم يرعوا ذمم ما صالها أحفادها كلا ولم يرعو ترك النزال لأنهم لم يألفوا عشق عقمة. ملك الطغاة عرينها إذا غاب حيدرها الأشم. ملك الطغاة عرينها اذ غاب حيدرها الأشم. يا أمتي ذهب الذين بعشقهم ساد الأمم. يا أمتي ذهب الذين بعشقهم ساد الأمم. عاشق العقيدة.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 باخ الأدم هزأت بفرعون الذي قد حار واستعصى الكلم ما أعجب العشق الذي جعل المعذب يبتسم يا صاح هذا بلال من عرفته رمضاء الحرم عرفت مكة كلها، بطحاؤها، رمضانها، والمحتدم بالسور يضرب بالقفا، والصخر يا صحبي صمن، صبر الهزبر لأنه عشق الغدا والبيع تم.